يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر وللستير روايتان إحدهما كسر السين ستير وتجديد التاء كما هي التنطقة كذا ستير والأخرى بفتح السين وكسر التاء ساتير إن الله حيي ستير فتح السين وكسر التاء المخففة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 وهو الحيي يستحي ان يرد يد عبده خائبا ويستحي ان يفضحه وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعسيان والعبد مصر ومقيم ومجاهر بالمعصية والله حيي ان يفضحه بص المعنى جميل ازاي لكنه يلقي عليه ستره كلنا اصحاب ذنوب ومعصر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 طيب قال الله تعالى وَأَسْبَغْ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا قال الضحاك أما الظاهرة فالإسلام والقرآن أما الباطنة فإنه يسطر العيوب أعظم النعم نعمة السطر عشان كده دائما الناس تبقى بتقول كده ايه بقى ومنتك رح يقوله السطر ان ربنا يسطرني هكذا من أعظم النعم الباطنة لا شك ان ربنا يشملك بسطره فالله تعالى ستير يحب الصون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 ولا يستحقه إلا المؤمن ولا يستعمل إلا من الباري ربنا ومن يغفر الذنوب إلا الله من يغفر؟ لا أحد يغفر إلا الله يعني علشان يغفر له يعني أنت طوع في حقي على الأقل, على الأقل لازم تعمل حاجة في مقابل في مقابل لأن أنا أسقط هذا الغيظ اللي تملكني بسبب خطأك في حقي فتعمل أي حاجة حتى ترضيني حتى يعني العقوبة دي تسقط عنك شهد أن الله سبحانه وتعالى وحده يغفر الذنب أما الستر فهو أخاص من ذلك إذ يجوز أن يسطر ولا يغفر يستر ولا يغفر فبالتالي يسطره أنه يعمل الذنب كثير من الناس كده يعني عمل الذنب وفرحان بقى أنه قاله سنين بيسرق ومحدش اكتشف أمره بقى سنين بيزني ومحدش اكتشف أمره بقى سنين بيعمل كذا وكذا من الزنوب ومحدش عارف انه بيعمل الزنوب دي فهل مقتضى انه سطره انه سيغفر له قد يكون استدراجا تمام الستر أخصه اذ يجوز ان يسر ولا يغفر والغفران لا يكون الا في الآخرة المغفرة دي امتى هتتعرفه في الاخره هو مش هيغفرها في الدنيا هو عند الحساب عند الحساب غفرها لكن انت دلوقتي تبت لربنا انت ان ربنا قابل التوبه ولا لا عندك دلوقتي دليل على ان ربنا محى الذنب اللي انت عملته ما عندكش دليل المال امتى هتعرف الكلام ده يوم القيامه يوم الحساب فالغفران لا يكون الا في الاخره اما الستر فيكون في الدنيا وفي الاخره عشان كده سترتها عليك في الدنيا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 وقالت بكفها قاعدت تضرب كف على كف وأعرضت أمنا عائشة عنها وقالت يا نساء المؤمنين إذا أذنبت إحدى كن ذنبا فلا تخبرن به الناس ولتستغفرن الله ولتتب إليه فإن العبادة يعيرون ولا يغيرون والله تعالى يغير ولا يعير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 كذا وكذا حتى لو أنا داخل بنية صالحة الله أعلم حيرجع إزاي بعد كذا ينزل الشرع ويشوف فإذن الله لا يعذب قوما يسترون أنفسهم وعن عثمان بن أبي سودى قال لا ينبغي لأحد أن يهتك سطر الله تعالى قيل وكيف يهتك سطر الله قال يعمل الرجل الذنب فيستره الله عليه فيذيعه في الناس فهذا من أسباب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 فعليه أن يسرع في التوبة وفي إصلاح نفسه ولا يعرض نفسه لولي الأمر ويكشف ما ستراه الله عليه يجي كتير الشباب بيجي يقول, لك يقول لي أنا زنت أعمل إيه أو يقول يعني يعرض يعني يقول في واحد زنة قبل ما يلتزم أو كذلك وعايز يكفر عن الزنب وحاسس أنه هو ده اللي واقف ومش عارف يعني في إيه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 دلوقتي انت بتقول ان انت عليك حد يعني كلامك مقتضى انت اعترفت دلوقتي ان انت زنيت وده مقتضى انه يقام عليك الحد اذا فالجهر بالمعصية فيه هذه الاشكالية الكبرى الا وهي الاستخفاف بحق الله يعني. ده كان السبب الثاني السبب الاولاني الاخلاص السبب الثاني عدم المجهرة بالذنب والسطر على النفس السبب الثالث الاستغفار والاكثار من العبادات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 فلما انصرف نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أبومامة فاتبع الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظروا ما يرد على الرجل الصحابة وفقهم وحرصهم على العلم والفهم فراح ماشي وراء يشوف النبي حيرد ويقول له ايه فلحق الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي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 وأقم الصلاة طرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فقال رجل من القوم يا نبي الله هذه له خاصة قال بل للناس كافة الله أكبر إذن الأصل أنت تستر على نفسك وتكثر حالة تلبسك ببعض الذنوب أن تكثر من العبادات ومن الاستغفار وتجدد التوبة فهذا هو العلاج كما أرشدنا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الرابع من الأمور التي تنال بها الستر أستر على أخيك المسلم فالجزاء من جنس العمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سطر مسلما في الدنيا سطره الله في الآخرة وقال صلى الله عليه وسلم لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا سطره الله في الآخرة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 نسيت عيوبهم الناس ما كانش عندها عيوب لكن بدأ يقوله أنا مش عارف الناس دي وده بيقع فيه الأخوة أنه بعد ما التزم هو لكن مش عارف غيب دلوقتي الناس دي عايش هزاي وده كزا وده كزا مش من باب بقى كزا ده من باب التعييش مش يعني من باب النصيخة لا من باب التعييير على فلان أو فلان أو فلان من باب العلو فبدأ يعيب يعيب على ده ويعيب على ده فما يكون منه إلا أن يعيبه الناس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 قال مالك من لم يعرف منه أذى للناس وإنما كانت منه زلا فلا بس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام إذن الإمام مالك بيقول من لم يعرف منه أذى للناس وإنما كانت منه زلا فلا بس أن يشفع له ويطغافل عنه ما لم يبلغ الإمام إلا إذا وصل الأمر إلى الإمام الأمر. أما من عرف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 اه ما شاء الله خلقت امر بيضة وكذا وعملة ومسوية مش عارف ايه لا حولها لا خلتها بلا بيحصل لأسف شديد يجيب مثلا ابن فلان ده ايه ده دي هي مرته حلوة لاي هي شكلها كذا كذا اه دي كذا فتنعتها لا فقال يا خبتي فلا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر اليها كتير حدثت قصص واقعية ان المرأة تذهب تذكر اوصف واحدة اخرى وتقول له مثلا ما شاء الله ده النهضة نوحنا في الحجة الفرنية الاخت ما شاء الله كذا وكذا وكذا فتهفو نفسه لا فيذهب ويتزوجها تضيق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذا من الأسباب استاتش على أخيك الأمر الخامس عدم تتبع عورات المسلمين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 يبقى يقعد على الكمبيوتر وقعد بيتفرج على أفلام بباحية ولا قعد بيتعمل تخش مراته ولا تخش بنته ولا يخش كذا ويتفضح وده هو فضيحة بجلاجل هو بيعمل معاصي كده في السر معينة مرة واحدة يفتحه عليه الباب لو بيعمل كذا ولا بيعمل كذا يتكشف أمره يتفضح فهذا جزاء من تتبع عورات المسلمين خليك في حالك الأمر السادس الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يستتر من النار السترة سبب من أسباب الستر أنه ربنا صلوح و يحجبه عن العقاب من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمره فليفعل الأمر السابع ستر المسلم عند تغسيله من أسباب الستر عليك أن تسطر على أخيك النبي صلى الله عليه وسلم قال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 الأحمسي أنه كان يقال من سمع بفاحشة فأفشاها كان كالذي بدأها اللي هو يبتلي يجاهر بقى يجاهر بالمعاصي الغير يقول لك ما تعرفش ده في البيت ده فيه أصلا ده بيعملوا بيسووا وكانوا بيعملوا فيبتلي بشي الأمر فممكن الكلام ده يعرفه الفصاق فينتشر أكثر وهكذا فالذي يسمع بها والذي ينشرها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 اللي قاعد يكتب ويكتب قصة معينة وهو يقول لك أنا بحاول أن أنا أظهر عيوب المجتمع علشان نتلفها كتاب السيناريو بيقوله كده تقول له أنت ليه بتعمل كده يقول لك أنا برصده الواقع وبعد كده بنقوده فهو بيرصد الواقع بينقوده مطلع الممثل قاعد بيشرب مخدرات وبيستمتع بيها بس في الأخير خالص بيموت المهمة المشهد اللي طلع فيه وبيشرب فيه وبتاعه خد بعقول للشباب ويقولك الناس دي العيشة والناس دي اللي فيئة ويروح مقلده ومش مهم بقى اللي حصله اصلاه ما كانش فاهم يعني هو مش فاهم اصلاه بس ما عارفش يعملها صح انما نعملها انا صح او او او او اثارة للشهوات والغرائز ومشابه كان كالذي بدأها الامر الخامس عشر ان تتحجب المرأة فمن اسباب الستر لا شك الحجاب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 قالت إني أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فدقل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال إنه عمك فليلج عليك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرمه من الرضاع ما يحرمه من النسب امرأة أخيه هي التي أرضعت فصار هذا الأخ أب لها وصار هذا عمها من الرضاع يعني تعتبرها خلاص بيت هي أم المردع دي بيت هي الأم كل من ينتسبون لها صاروا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 فإن الله سبحانه وتعالى يسطره في الدنيا والآخرة فيحصل عزة دارين والعبد إذا فعل المعصية واسترجع ستره الله في الدنيا والآخرة ثم ذكره بها في الآخرة ثم عفى عنه في الحديث حديث ابن عمر أن رجل سأله كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوة قال يدن أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه هو ده بقى حديث الستر الماتع كنفه ربنا يغطيه